ya gumar ya habba w keda aya al shati ya dumou bidaytu bidaytu ya ya ya ya يا قمر يا عباس عشاقي صارت آية يا قمر يا عباس من حدر لك معدودة يا قمر يا عباس ما خاب النبي سودك سودة يا قمر يا عباس المخيم انت حدوده يا قمر يا عباس شفوفك الوفا يا عباس yakmarr ya abbas ash شر الجيش الكوفه يا, يا عبا خلت اعداد الوانها asha shati sa يا دو مر يا عبا رايت يا نصر بدكتر اسمهاحلاها بالكعل الكفك سو طعما عنا غير قالت نصر بدكتر اسمهاحلاها عبا من كفعل الكفك سو طعما عنا يا دو مر يا عبا فخر الهواش عقها لا تتباها يا دو مر يا عبا يوم الطلب كفايا يا دو ماريا اقتلو كل رايه يا قمر يا عباس عشاق صارت ايه يا قمر يا عباس بيدقتلو كل رايه يا قمر يا عباس عشاق صارت ايه يا يا قمر يا عبا كل امل معقود وانت الوالي يا قمر يا عبا ينبشر النخايه في يدك كلايا قمر يا عباس عشاق صارت اياه يا قمر يا عباس بدك تدلو كلايا يا قمر يا عباس عشاق صارت قمر عباس يوم الغاره درع الحمال مخيمك واسراره حبس يفك على عداد الشارع, الشارع جد حبس على عداد الشارع <تصفيق> ورجع يا قمر يا عباس عشاقي صارت آية يا قمر يا عباس بيدك يا قمر يا عباس عشاقي صارت آية يا قمر يا, دو دو يا عباس ذيك الكتاب جانا صوت فعلك حتى الميادين الجثث همنا حي يا يا قمر عبا يا عباس عشاقي صارت آيه يا قمر يا عباس صوتك رعبتجي وشاوسا ميغ يا عباس خلي اتول هر دم ساليها عباس سجين يا فكي انطرب وادي غي يا قمر عبا يا عباس عبا ومنك غدت شكايه يا عباس يا قمر يا عباس عشاقي آية يا قمر عباس بدك تلو قلبي عباس آية